الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتقوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوت نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُ عَمَلًا ولا وَلَا يُشْرِكْ ربه رَبِّهِ أَحَدًا